بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م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 قال إنك من المظرين قال فبما أقوىي تني لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذومن مذحورا لمن تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين ويا أدم أسب أن ت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشدّر تف من الظالمين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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افتروا على الله كذبا أو كذب بآياته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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فيه سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 أَبْنَائِنَّ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا لَعَمْ فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بِي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَاجِبٌ تَمَّ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِيدِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنرك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي ولكن ولكني رسول من رب العالمين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 فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وَنَذَرَ ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين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 17. ويتمسوها إِن فيأخذكم عذاب أليم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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَتَنَظَّرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج النك يشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعود الن في ملتنا قال أَوَلَمْ كُنَّا كارهينَ قَدْ افْتَرَينَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ عُدَّ فِيهَا إلَّا أَنْ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 وشعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اساء على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقٌّ عَلَيَّ أَنَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَد جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْعَهْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 نبي رب العالمين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 وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك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 قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أي يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم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 قد هل يجذون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم مسام بعده من حليهم عجلا جسدا له خواء.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 وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال بل أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا منها وبعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي رهبون واختار موسى قومه 70 رجلا من ميقاتنا فلما اخذتهم رجفت وقال ربنا ان شئت اهلكتهم من قبل واياي اهلكنا بما فعل السفهاء منا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 وَقُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ إِذْ كُنُوا هَذِي الْقَرِيَةَ وَقُلْ وَمِنْهَا حَيْثُ شَيْطُنَ وَقُلْ حِطْتُ وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجُودًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إننا لا نضيع وأجر المصلحين وإذ تقن الجبل فوَقَهُم كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِم خُذُوا مَا آتِيَكُم بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أولئك كالأنعام بل هم أغل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وَمِمَّنْ خَلَقَ لَأُمَّةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلِي لَهُمْ إِنَّ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 فَلَا هَذِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الْذَّعْوَ اللَّهِ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحَ الَّنَكُونَ النَّمِنَّ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُمْ شُرَكًا فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ألهم أرجله يمشون بها أَمْ لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دع شركاءكم ثم دون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدا لا يسمع وثارهم يضرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما نزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن